أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار نواصل شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى ولا يزال الكلام المؤلف رحمه الله حول ما يتعلق بالركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل قال المؤلف رحمه الله وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيا واليسع وذي الكفل وداودا وسليمان وأيوب وذكر الأصباطا جملة وعيسى ومحمد صلى الله صلى الله وسلم عليهم أجمعين صلى الله وسلم عليهم أجمعين يشير المؤلف يشير المؤلف رحمه الله بكلمه هذا إلى أن الله جل وعلا قد بعث الكثير من الأنبياء والرسل قد بعث الله جل وعلا الكثير من الأنبياء والرسل فهم جم غفير كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه ولكن لم يسمى من هؤلاء الأنبياء في كتاب الله جل وعلا إلا القليل من هذا الجم الغفير ولذلك عدد الأنبياء والرسل عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم خمس وعشرون نبيا خمس وعشرون نبيا وقد ذكرهم المؤلف ورحمه الله كلهم يعني هذه الأسماء التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في كتاب الله جل وعلا بأسمائهم وهؤلاء الأنبياء قد نظمهم بعض أهل العلم في بيتين شعريين فقال النظم رحمه الله وفي تلك حجتنا منهم ثمانية وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم نقرأ البيتين ثم نشرحهما قال وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم هذا هو البيت الأول قال في البيت الثاني إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا إذا قال قال المهلف في البيت الأول وقال الناظم في البيت الأول وفي تلك وفي تلك منهم ثمانية من بعد عشر وفي تلك, وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر يعني هناك آيات في كتاب الله جل وعلا وفي سورة الأنعام بالضبط ذكر الله تبارك وتعالى فيها وهي أربع آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها ثمانية عشر نبيا ذكر فيها ثمانية عشر نبيا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 وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ من قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِن الصَّالِحِينَ أَوْ كُلٌّ مِن الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا على إذن فهذه يعني أربع آيات في سورة الأنعام وهي متتالية ذكر الله تبارك وتعالى فيها ثمانية عشر نبياً في الآية الأولى ذكر نبياً واحداً وهو إبراهيم وفي الآية الثانية ذكر تسعة أنبياء وهم إسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وفي الآية الثالثة ذكر أربعة أنبياء وهم زكريا وياحية وعيسى وإلياس وفي الآية الرابعة ذكر أيضا أربعة أنبياء وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط إذا فهؤلاء ثمانية عشر نبيا ذكروا في هذه الآيات ولهذا قال الناظم وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ثمانية بعد عشر يعني ثمانية عشر نبيا ذكروا في هذه الآيات من سورة الأنعام قال الناظم ويبقى سبعة وهم إذا نحن قلنا المجموع كم خمس وعشرون إذن في هذه الآية ذكر ثمانية عشر إذن يبقى كم سبعة إذن قال وفي تلك حجتنا وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ها؟ ويبقى سبعة وهم قال في البيت الثاني إدريس هود شعيب صالح وكذا إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم ثم قال بالمختار قد ختموا والمختار هو محمد عليه الصلاة والسلام إذا فهؤلاء هم الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه بأسمائهم ذكرهم الله جل وعلا في كتابه بأسمائهم وقد نص بعض أهل العلم كالشيخ ابن ابن عثيمين رحمه الله فيما يحضروني الآن يعني نص بعض أهل العلم على أن جميع هؤلاء يعتبرون رسولا إلا آدم فقط كلهم رسل كلهم رسل إلا آدم فهو نبي وليس برسول فآدم نبي وليس برسول إذن فيقول المؤلف رحمه الله وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح والمؤلف طبعا يعني حاول أن يرتبهم بحسب ماذا آه ترتيبهم الزمني وإبراهيم وإسماعيل وإسحاقا ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذلكفل الكفل وداود وسليمان وأيوب قال المؤلف وذكر الأسباط جملة الأسباط وهم أبناء من يا جماعة وهم أبناء يعقوب إخوة يوسف فإخوته يوسف وإن كان يعني حالهم في أول الأمر يعني حالا سيئا كما حكى القرآن ولذلك حاولوا ماذا يعني قتل أخيهم يوسف وكذبوا على أبيهم إلا أنه حسن حالهم بعد ذلك بل صاروا أنبياء بل صاروا أنبياء كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباطهم أبناء يعقوب هم أبناء يعقوب فيعني فهم يعني أنبياء فهم أنبياء ولكن هؤلاء الأنبياء لم تذكر أسماءهم عدا يوسف فيوسف هو الوحيد من عرفنا من أسماء هؤلاء، وأما يعني سائر إخوة يوسف فلم يذكروا بأسمائهم في كتاب الله جل وعلا، ولهذا يعني رؤية يوسف التي رآها يعني تدل أيضا على أن إخوته سيكون لهم شأن في المستقبل، ولهذا قال يوسف في رؤياه. إني رأيت أحد عشر كوكبا وهم مجموعهم إثنى عشر يعني وإذا حذفنا منهم يوسف سيصير العدد أحد عشر فقال يوسف عليه الصلاة والسلام إني رأيت أحد عشر كوكبا وهؤلاء هم إخوة يوسف وكونه ورآهم يعني على شكل كواكب يعني هذا يدل على أنه سيكون لهم يعني شأن ورفع في المستقبل وكان يعني كذلك حيث صاروا ماذا أنبياء إلا أن القرآن لم يذكر ماذا أسماءهم ولهذا قال المؤلف وذكر الأصباط جملة يعني من غير أن يذكر أسماءه والواجب علينا أن نؤمن نحن بذلك يعني نؤمن بأن الأسباط أنبياء ولو لم نعرف أسماءه إذن قال المؤلف وذكر الأسباط جملة ثم قال وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين قال المؤلف بعد ذلك وقد قص علينا, وقص علينا يعني الله جل وعلا في كتابه وقص علينا من نبائهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما إذا فالواجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا بعث جمًا غفيرًا من الأنبياء والرسل ويجب علينا أن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين ذكروا في كتاب الله جل وعلا بأسمائه فنؤمن بهم يعني على وجه ماذا؟ التفصيل والتعيين فنؤمن بأن آدم نبي وبأن نوحا نبي ورسول وهكذا وأما من لم يذكروا بأسمائهم فنؤمن بهم على وجه ماذا؟ الإجمال نؤمن بهم على وجه الإجمال ونؤمن بأن الكثير من الأنبياء يعني لم تذكر أسماءهم في القرآن الكريم بل أكثر الأنبياء والرسل لم تذكر أسماءهم في كتاب الله تبارك وتعالى. أود فقط أن أنبه بأن يعني بعض الـ الـ الأنبياء بعض الأنبياء وأسماءهم جاء ذكرهم في السنة ولم يذكروا في القرآن جاء ذكرهم في السنة ولم يذكروا في القرآن مثل يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع ابن نون عليه سلام من أنبياء بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل وهو الذي خرج في غزوة من الغزوات خرج في غزوة من الغزوات وكادت أن تغرب عليه الشمس قبل أن يصل إلى المكان الذي آراده فدعى الله تبارك وتعالى أن يحبس له الشمس فحبسها الله تبارك وتعالى له وهو الشخص الوحيد الذي حبست لأجله الشمس وهو يعني نبي من الأنبياء ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما وهناك أسماء أيضا يعني ذكرت في كتاب الله جل وعلا إلا أنه لا يدرى يعني هل هذا الاسم يعني يعد صاحبه نبيا أم أنه يعني رجل صالح فقط كذي القرنين كذي القرنين فذو القرنين يعني جاء ذكر اسمه في صورة الكهف وهل هذا الرجل كان نبيا أم لا الله أعلم بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدري عن حال هذا الرجل ولذلك صح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري ذ القرنين كان نبيا أم لا ما أدري ذ القرنين كان نبيا أم لا وهناك بعض الأسماء أيضا يعني ذكرت في القرآن الكريم واختلف فيها العلماء في الخضر مثلا الخضر صاحب موسى هل كان نبيا أم لا يعني وقع وحصل فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه كان نبيا والصحيح أنه كان نبيا ولذلك لما فعل ما فعل يعني أمام موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال له في النهاية؟ قال وما فعلته عن أمري؟ ما فعلته عن أمري؟ إذن فعله عن وحي من الله جل وعلا، والذي يوحى إليه من الله لا يمكن أن يكون إلا نبيا لا يمكن أن يكون إلا نبيا إذن فيعني من بلغته يعني هذه التفاصيل؟ يجب عليه أيضا أن يعني أن يعتقدها وأن يؤمن بها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله. إذا الذين ذكروا على وجه التفصيل نؤمن بهم على وجه التفصيل. والذين ذكروا على وجه الإجمال نؤمن بهم على وجه الإجمال قال المؤلف ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون نؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر ومخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء إذن هذا يجب علينا أن نعتقده وأن نؤمن به. فالأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى كلهم بشر كلهم بشر. فيعني ليس بملائكة ولا غير ذلك بل كلهم بشر. وإذا كانوا بشرا فإنزم من ذلك أن يكون فيهم ما يكون في البشر إذن فهم بشر مخلوقون وبالتالي فهم يأكلون ويشربون ويمشون ويذهبون إلى الأسواق إلى غير ذلك مما يكون في سائر البشر ولكن هذا لا يمنع طبعا أن يكون لهؤلاء الأنبياء والرسل يعني بعض الخصائص التي لا توجد في غيره وهذا يعني أمر يعني ثابت وحق فالأنبياء والرسل يعني يمتزون ببعض الأمور التي لا توجد في سائر البشر ولذلك من أهم ما يتميز به الأنبياء ومن أهم ما يختص به الأنبياء يعني قضية الوحي قضية الوحي فالوحي من خصائص الأنبياء والرسل كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إذن فمن خصائصهم ومما يمتزون به عن سائر الناس أنهم يوحى إليهم من قبل الله جل وعلا من خصائصهم ايضا العثمة فالانبياء كما قلنا معصومون في الجملة الانبياء معصومون في الجملة فهم يعني معصومون في التبليغ في تبليغ رسالة الله جل وعلا وهم معصومون من الكبائر كما قلنا باجمع اهل العلم والصغائر وان وان كانت على ما شرحناه سابقا يعني قد تقع منهم يعني بعض الـ الـ الاشياء ولكنهم معصومون ايضا من الاصرار على الخطأ بل يوفقون للتوبة فهذا يعني ايضا من خصائص الانبياء والرسل من خصائص الانبياء والرسل ايضا انهم تنام أعينهم, تنام, قلوبه. تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فالواحد منهم إذا نام آه تنام عينه فقط، وأما قلبه فإنه لا ينام. يعني لا يصاب بالغفلة التي يصاب بها النائم في العادة. طبعا الواحد منا إذا نام يعني ينام وتنام أحاسيسه ولا يشعر بشيء من حوله وأما الأنبياء فليسوا كذلك فثبت في صحيح السنة أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أيضا من خصائصهم أنهم في حال حضور الموت إليهم يخيرون بين بقائهم في الدنيا او الموت فكل نبي اذا حضرته الوفاة يعني خير, يعني خير بين ان يبقى اكثر في الحياة الدنيا ام ينتقل الى الرفق الاعلى ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني لما حضرته الوفاة يعني كان يسمع منه انه كان يقول ماذا ها؟ اللهم الرفق الاعلى أيضاً من خصائص الأنبياء أنهم لا يُقبرون إلا حيث ماتوا، لا يدفنون إلا حيث ماتوا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة لأنه مات فيها. من خصائصهم أيضاً أن الأرض لا تأكل أجسادهم، أن الأرض لا تأكل أجسادهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن خصائصهم أيضا أنهم أحياء في قبورهم يصلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المهم أنهم بشر يعني لهم ما يكون في سائر البشر إلا أن الله جل وعلا قد خصهم ببعض الخصائص التي أشرنا إلى بعضها آنفا إذا يقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء إذن هذا هو الأصل الأصل في النبي أنه بشر كسائر البشر ولهذا من ادعى خاصية ما فهو مطالب بماذا؟ بالحجة والبرهان ولهذا دعوة مثلا يعني بعضا لا أهل البدع من أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور هذا يعني لا أسس له من الصح يعني يقولون بأن النبي عليه صلى والسلام خلق من نور وهذا يعني باطل باطل أين الدليل على ذلك والله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول قل إنما أنا بشر مثلك إذن فإذا كان بشرا مثلنا فمعنى ذلك أنه خلق كما يخلق سائر الناس ويولد كما يولد سائر الناس إذا فالأصل أن الأنبياء بشر ولذلك من ادعى لهم شيئا خاصا ليس لسائر البشر فهو مطالب بالحجة والبرهان طيب قال المؤلف ونؤمن بأن جميع الرسل والأمبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد. إذا أشاهد في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا فالله جل وعلا يعني يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأن يعلن هذا المعنى للناس يعني قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم ما هو الفرق بيني وبينكم يوحى إلي, يوحى إلي هذا هو الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وسائر البشر فهو نبي يوحى إلي يوحى إلي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 أن نأتيكم بسلطان أي بحجة وبرهان ومعجز وما, لا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وشهد من هذه الآية في قوله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إذن هم بشر كسائر البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال قل لا أقول لكم إذا هذا أيضا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني قل يا محمد للناس لا أقول لكم عندي خزائن الله الخزائن بيد الله جل وعلا ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله تبارك وتعالى به ولكن أن يعلم ذلك من تلقاء نفسه لا لأن علم الغيب من خصائص الربوبية والنبي بشر ليس له شيء من خصائص الربوبية إذن فلا يعلم الغيب من تلقاء نفسه وإنما يعلم ما يعلمه الله تبارك وتعالى به كما أننا نحن نحن ولسنا بأنبياء طبعا نعلم الغيب الذي أطلعنا الله تعالى يا عليه صح ولا لا يعني هناك أخبار غيبية يعني جاءت في القرآن الكريم يعني جاءت في السنة كأشراط الساعة وغير ذلك فنحن نعلمها يا أمور غيبية نقول سيكون كذا في آخر الزمان ستطلع الشمس من مغربها سيخرج الدجال ستخرج يأجوج ومأجوج هذه أمور غيبية نحن علمناها ولكن هل علمناها من تلقاء أنفسنا لا أعلمنا الله تبارك وتعالى بها إما في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذن فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب أي من تلقاء نفسه هذا هو معنى الآية إذن قال ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إذا فهو ليس بملك إنما هو بشر إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إذن فالنفع والضر أو الضر بيد الله تبارك وتعالى هذا من خصائص الربوبية أيضا فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إذن فكل هذه الآيات يعني تدل دلالة واضحة وبينة على أن الأنبياء بشر كسائر البشر بشر كسائر البشر المؤلف بعد ذلك ونؤمن يعني نؤمن ايضا ونعتقد بانهم اي بان الانبياء والرسل يرجى من صاحب الهاتف اغلقه الاخ اغلق اذا قال المؤلف ونؤمن بأنهم أي بأن الأنبياء والرسل عبيد من عباد الله عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة إذا تأملوا الله جل وعلا جمع للأنبياء والرسل وصفين عظيمين جدا وصفين عظيمين جدا الوصف الأول هو وصف ماذا العبودية العبودية التي تعني كمال الطاعة فالانبياء عبيد لله عباد لله جل وعلا يطيعون الله جل وعلا طاعة مطلقة طاعة مطلقة اذا فهم عباد لله تبارك وتعالى والوصف الثاني هو وصف ماذا الرسالة وصف الرسالة فهم أنبياء ورسل أرسلهم الله تبارك وتعالى إذن فجميع الأنبياء يعني فيهم ماذا هذان الوصفان فيهم هذان الوصفان فهم عباد لله تبارك وتعالى متصفون بالعبودية وهم في نفس الوقت أنبياء أو رسل أرسلهم الله جل وعلا وهذان الوصفان يردان على طائفتين من الناس فوصف العبودية يرد على الغولات في الأنبياء وصف العبودية يرد على الغولات في الأنبياء الذين يعتقدون بأن الأنبياء يعني لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو نحو ذلك والوصف الثاني فيه رد على الجفات فيه رد على الجفات الذين لا يقدرون الأنبياء حق قدره إذا فيقول المؤلف ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله هذا أولا هذا هو الوصف الأول أكرمهم الله بالرسالة وهذا هو الوصف الثاني قال المؤلف ووصفهم يعني وصفهم الله جل وعلا بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه وصف العبودية كما قلنا يعني وصف عظيم ولهذا فنبينا صلى الله عليه وسلم مثلا ذكره الله تبارك وتعالى في أعلى المقامات يعني بهذا الوصف بهذا الوصف ففي مقام إنزال القرآن عليه وهو مقام شريف جدا في مقام إنزال القرآن عليه قال الله جل وعلا في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يقل على رسوله أو نبيه بل قال على عبده مما يدل على أن يعني وصف العبودية يعني وصف يعني عظيم وشريف جدا عند الله جل وعلا و وصف الله تبارك وتعالى أيضا نبيه بالعبودية في مقام ماذا الإسراء والمعراج سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووصفه الله تبارك وتعالى بذلك أيضا في مقام الدعوة إلى الله ومقام الدعوة من أشرف المقامات ومع ذلك قال الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبذا إذن فيعني هذه الآيات يعني تدل على يعني عظم هذا الوصف الذي كان يوصف به نبينا صلى الله عليه وسلم إذا يقول المؤلف ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم وهذا طبعا يعني فيه رد على يعني بعض ال ويعني بعض يعني غولات صوفية الذين يرون أن أرفع مقام يبلغه العبد هو تلك المرحلة التي يتخلص فيها من هذا الوصف يعني أعلى مقام عندهم هو مقام يصل إليه الإنسان يتخلص فيه من وصف ماذا العبودية يعني لما يقول ما يعبدش لا يصير مكلفا لا بصالة ولا غيره. هذا عندهم أعلى مقام ويستدلون بقول الله تعالى اللي هو مقام اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني أعبد أعبد اجتهد ولكن إذا وصلت إلى مقام اليقين فلا عبادة عليك تسقط العبادة عليك فنقول هذا المقام الشيطاني هذا مقام شيطاني ليس مقام ربانيا لأنه لو كان ربانيا لما فات نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فنبينا صلى الله عليه وسلم يعني بقي عبدا لله حتى توفاه الله وأشرف يعني ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الوصف فكيف؟ يقال يعني أحسن مقام هو أن يتخلص من هذا الـ الـ الوصف فهذا يعني كلام بطل وخطير جدا يعني على يعني القائل به قال المؤلف بعد ذلك ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقاليين الإنس والجن كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا إذا فنؤمن أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل فلا نبي بعده كما سيأتي وهو أيضا مبعوث للناس كافة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى أقوام بعينه بل بعث إلى الكل بعث إلى العرب وإلى العجم، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن فنؤمن بهذا ونعتقد هذا ولهذا قال المؤلف فأر... ف... ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث للكل العالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال وخبرة تعالى أنه أخذ العهد على النبيين. إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه إذن فهذا أيضا نؤمن به ونعتقده يعني نعتقد ونؤمن بأنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى وما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا وقد أخذ الله جل وعلا عليه العهد والميثاق. ما هو هذا العهد وما هو هذا المثال أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي حي فهو مأمور شرعا بماذا باتباعه ولهذا قال المؤلف وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي يتبعوه وفي هذا دليل واضح على أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وأنها ناسخة لكل رسالة مضت قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفسقون جاء في كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال ما بعث الله نبيا إلا أخرذ عليه العهد لأن بعث محمد وهو حي لا يتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لأن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه لا وينصرنه إذا فالله جل وعلا يعني أخذ هذا العهد على الأنبياء والأنبياء أخذوه أيضا على أقوامهم وأمامهم وهذا يدل على أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف هي خاتمة الرسالات وهي نسخة لكل ما سبقها من الرسالات قال المؤلف وهذا طبعا يعني هذا طبعا يعني بالمناسبة يعني أنا دائما أنبه يعني وأفيد بهذه الفائدة إذا يعني جاءت مثل هذه المناسبة يعني هذا الذي ذكره المؤلف ورحمه الله من أعظم الأدلة والبراهين على بطلان ماذا التعصب للعلماء والأئمة فلا يجوز لمسلم أبداً أن يدعى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه متمسكا بقول إمام أو رأيه يعني بعض الناس مثلا تقول يعني جعل اليمين على الشمال في الصلاة هذه سنة يقول لك لا هذا خلاف المذهب بتاعنا يعني سبحان الله يعني كيف تترك قول محمد صلى الله عليه وسلم لقول عالم كائنا من كان هذا العالم كائنا من كان فمهما عظم قدر هذا الإمام فهل قدره أعظم من قدر محمد عليه صلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول مصداقا لهذه الآية يقول عليه صلاة والسلام لكان موسى حيا لم وسعه إلا اتباعي موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الرسل بل من أولي العز من الرسل لو كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ليس له, ليس له أن يعمل بالتوراة مع أنها كتاب أنزله الله ومع ذلك هو مطالب شرعا بماذا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فكيف تطيب كيف تطيب لنفس مسلم يؤمن بالله ورسوله أن تبلغه سنة فيقول لا هذه سنة مخالفة للمذهب مخالفة لقول يعني إمام أو عالمي لا طبعا العلماء والإمة على الرأس والعين على الرأس والعين يعني يستفاد منهم يؤخذ بكلامه يؤخذ بكلامهم ولكن متى كان كلامهم مخالفا للسنة فالسنة هي التي يجب أن تتبع وهذه السنة هي التي سنسأل عنها يوم القيامة كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يعني إجابتك للرسول واتباعك للرسول هذا ستسأل عنه يوم القيامة والذي يقول يوم القيامة لربه لم أتبع الرسول بسبب مذهب أو إمام فهذه الحجة لا تنفعه عند الله لا تنفعه هذه الحجة عند الله ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله يعني قال مقولة عظيمة قال رحمه الله أجمع المسلمون أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كه فالإنسان إذا بلغته السنة وعلمها وتبينت له فيجب عليه شرعا أن يتبعها ويحرم عليه أن يتركها بإجمع المسلمين ولا يتركها لقول أحد كائنا من كان ولهذا يعني ابن عباس كما يرى عليه يعني كان يفتي بجواز التمتع في الحج كان يفتي بجواز التمتع في الحج فكان يقال له إن أبا بكر وعمر يأمران بالإفراد إن أبا بكر وعمر يأمران بالإفراد فكان يقول للناس يعني وي يعني وإي أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إذن فالسنة يعني لا يمكن أن يقدم عليها شيء ولو كان يعني قولا لأبي بكر أو قولا لعمر أو رأيا لأبي بكر أو رأيا لعمر رضي الله عنهما إذا فأ يعني لابد يعني أن ننتبه لهذه القضية المهمة والمهمة جدا. قال المؤلف رحمه الله وقد بشر الرسل وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا وبشر هذا الرسول والنبي بأنه سيأتي نبي في آخر الزمان آه آه اسمه كذا وصفته كذا إلى آخره ولهذا كما قلنا يعني في الآية السابقة يعني ذكرنا لكم يعني قول ابن عباس في تفسيره قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي لا يتبعٌ لا يتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لإن بعث محمد وهم أحياء لا يتبعنه ولا ينصرونه إذا هذا يدل على أن ما من النبي بعثه الله إلا وهو على خضر وعلم وببعثة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا قال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 إذن هذه بشارة يعني موجودة يعني بشر بها عيسى عليه الصلاة والسلام ولهذا بعض الأناجيل يعني بعض الأناجيل إلى اليوم يعني لا تزال فيها يعني هذه البشار إلا أن النصارى يعني يخفون يعني مثل هذه النصوص الموجودة في كتبهم لماذا يخفونها طبعا لأنها يعني تهدم ماذا تهدم يعني دينهم من أساسه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 فمحمد عليه الصلاة والسلام يعني بشر به الأنبياء السابقون ولهذا جاء يعني في قصة إبراهيم في قصة إبراهيم في صورة البقرة إشارة إلى هذه البشارة ماذا دع إبراهيم؟ لماذا دعا؟ قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم فيهم يعني في أهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا ثبت, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إبراهيم طيب قال المؤلف بعد ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وهذا الحديث طبعا يدل على أن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام تشمل حتى اليهود والنصارى فحتى اليهود والنصارى بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يلزمهم ماذا اتباعه والإيمان به ومن؟ لم يفعل ذلك أه كان كافرا من أهل النار والعياذ بالله وهذا يدل على أولا عموم رسالته عليه الصلاة والسلام وأن رسالته قد نسخت الرسالات السابقة قال المؤلف فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر من كذب به عموم الرسالة رسالة محمد فهو كافر فقد كفر قال كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم وأنه مؤمن به متابع له يعني من كذب بعموم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر حتى حتى بالرسول الذي يزعم أنه مؤمن به فإن قال يعني أنا نصراني يلزمني اتباع عيسى نقول عيسى ها هو ممن بشر بمحمد وما فائدة التبشير به إلا يتضمن ذلك ماذا وجوب اتباعه إذن فمن كفر بهذا فقد كفر حتى بالنبي الذي يعني يؤمن به ويزعم أنه مؤمن به طيب قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين تأملوا إلى يعني هذه الآية نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول صح ولا لا نوح هو أول رسول ومع ذلك من كذب به أخبر الله جل وعلا عنه بأنه قد كذب بكل المرسلين بكل الرسل مع أنه لم يكفر إلا برسول واحد فقط، ومع ذلك أخبر القرآن بأن من كذب نوح فقد كذب بكل الرسل، لأن من كذب برسول واحد فقط فهو مكذب وكافرا بكل الرسل، والسر في ذلك السر في ذلك لأن الذي يكذب لأن الذي يكذب ولو برسول واحد فهو مكذب للمرسل وهو الله جل وعلا لأن الرسول مجرد واسطة بين الناس وبين الله جل وعلا فمن كذب ولو برسول واحد فقد كذب بماذا بمرسله وهو الله جل وعلا وبالتالي يكون كافرا بالله جل وعلا وبالرسل كلهم إذا قال المؤلف معلقا على هذه الآية وهي قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين قال فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول ثم قال المؤلف ونؤمن أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام فمن ادعى بعده النبوة كفر من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر فهو كافر والعياذ بالله قال الله تعالى ولكن رسول الله وختم النبيين وفي صحيح مسلم عن أبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست النبي عليه الصلاة والسلام فضل على باقي الأنبياء بست خصال قال أعطيت جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تجمع له المعاني الكثيرة في الكلام اليسير فهو يقول كلاما يسيرا كلاما يسيرا احيانا قد يقول يعني جملة لا تتكون الا من كلمتين كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا الدين النصيحة الدين النصيحة فهذه جملة تتكون من كلمتين فقط ولكن المعاني التي تحملها هذه الجملة اليسيرة جدا يعني معان كبيرة وعظيمة وشريفة وكثيرة جدا إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت جوامع الكلم بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام القليل ولكن يحمل في طياته معاني كثيرة وعظيمة قال ونصرت بالرعب يعني ألقى الله جل وعلا الرعب في أعدائه ألقى الله جل وعلا الرعب في أعدائه فهم يخافونه ولو كانوا بعيدين عنه بمسيرة شهر كامل ولهذا جاء في حديث أخر قوله عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر يعني أعدائه يخافون منه ويرعبون منه ولو كانوا على مسيرة شهر منه قال ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم يعني الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة يعني كانت الأمم السابقة في غزواتهم في معاركهم إذا غنموا شيئا فإنهم لا يأخذونه لا يأخذونه بل يجمعونه في مكان وتنزل نار من السماء تأكله وأما هذه الأمة فقد أحلت لها ماذا؟ الغنائم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالإنسان أينما أدركته الصلاة فيصلي في كل مكان يمكن أن يصلي إن لم يجد الماء ماذا يفعل يتيمن بهذه الأرض هذا هو معنى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت وهذا هو الشاهد وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون إذن فالأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إذا هذه الآية هي معنى الآية التي سئلت عنها في بعض المناسبات من قبل أحدكم فقال يعني في قضية التفريق أو التفضيل بين الأنبياء يعني سأل سائل عن قوله تعالى في صورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسوله ما معنى هذه الآية؟ هل معناها لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نفضل بعضهم على بعض؟ لا لا نفرق بين أحد من الرسل يعني في الإمام بدليل هذه الآيات إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينة والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وبهذا يعني نصل إلى يعني نهاية هذا الدرس والله تعالى أعلم وبعد هذا العشاء إن شاء الله تعالى سنجيب على بعض أسئلة الإخوة